يقول هذا السائل هل بناء القبور والكتابة عليها وتجصيصها من اتخاذها مساجد جاء في الحديث الذي سبق مرة معنا قريبا لعن النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد وسبق أن بينت هناك أن من اتخاذها مساجد البناء عليها البناء عليها بتشيدها ورفعها وتزيينها وزخرفتها ونحو ذلك وكل ذلك مما جاء النهي عنه عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله ليكم يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبر عيدا العيد ما من المعاودة إما بعود الأسبوع أو بعود الشهر أو بعود السنة فمن خصص وقتا معينا كرأس كل أسبوع أو مثلا ليلة معينة في الأسبوع أو يوما معينا في السنة أو ساعة معينة في اليوم أو يوما في السنة خصصه كلما عاد هذا اليوم ذهب إلى القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقد اتخذه عيدا فقد اتخذه عيدا فاتخاذوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا يكون بمثل ذلك بتكرار المعاودة بعود اليوم أو عود الأسبوع أو عود الشهر أو نحو ذلك نعم. أحسن الله ليكم يقول هل قراءة القرآن عند القبور يدخل في اتخاذها مساجد قراءة القرآن عند القبور سواء على وجه التقرب لله عز وجل تحريا للعبادة في تلك البقاء أو من أجل هبة هذه القراءة للموتى أو نحو ذلك كل من الأعمال المحدثة التي لا أصل لها في شرع الله ولا فيما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحسن الله ليكم يقول هل يجوز صلاة الجنازة هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة بدون أن يوجد فاصل بجدار أو غيره؟ نعم. صلاة الجنازة في المقبرة صحيحة ومن لم يتمكن من الصلاة على الجنازة في المصلى أو في المسجد فله أن يصلي عليها في المقبرة والصلاة على الجنازة هي من قبيل الدعاء للموتى والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة التي كانت تقم المسجد وصلى عليها الصحابة ليلة لما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله يقول هذا السائل هل يقال في تحريم التصوير أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم هم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يصوروه لنا بل وصفوه لنا كما في الشمائل المحمدية فهل يستدل على هذا بتصوير؟ لا يحتاج إلى مثل هذا يستدل للأمر بالأدلة الواضحة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أهل الاتباع والاقتداء واللزوم لشرع الله عز وجل والبعد عن كل ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل الجالس في أي مسجد كان مادى رجليه في اتجاه القبلة يعتبر هذا من عدم التأدب مع بيت الله الحرام لا يعتبر ذلك من, من عدم التأدب مع بيت الله الحرام ولا سيما إذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذلك ولا سيما إذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذلك والإنسان إما لكبر أو مثلا لمرض في رجليه أو في ركبتيه أو لطول جلوس أو لطول جلوس قد يضطر إلى أن يمد رجليه وهذا أمر لا حرج فيه وليس في نصوص الشرع ما يدل. على المنع من ذلك لكن جلوس الإنسان المعتاد جلوس الإنسان المعتاد لا يكون عن, عن مد رجلين إلا إذا كان هناك احتياج إلى ذلك ومن الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في المسجد من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء إلى صلاة العشاء وأذكر من القصص في, في هذا الباب أننا مرت جلوس في, في هذا المسجد فأحد الأشخاص كان إلى جنبي أشار إلى أحد طلبة العلم وكان ماد رجلي قرب صلاة العشاء فقال لي انظر هذا العمل بعبارة قلة الأدب وكذا فقلت الذي أعلم عن هذا الشخص ولك أن تسأله أنه من صلاة الظهر هذا مجلسه جالس في هذا المجلس وبين قرآن وتسبيح وقراءة للعلم هذا مجلسه وأنت الآن وصلت بارتياحك وبنشاطك فقبل أن تحكم عليه جرب مثل تجربته غدا تعال إلى المسجد واجلس من صلاة الظهر إلى هذا الوقت وننظر في هذا الوقت هل تحتاج إلى أن تمد رجليك لا تحتاج أما أن تأتي مرتاح وجسمك في نشاطه ثم يعني مثل هذا الشخص الذي اضطر أحيانا بعض طلبة العلم وغيرهم يكون عنده ألم في ركبته وليس عن رغبة يمدها لكنه مضطر فخير من مثل يعني نقد الناس بدون معرفة التماس المعاذير إذا رأيته قل لعله معذور لعله في ركبة ألم لعله متعب لعله جالس من الظهر يلتمس له المعاذير وإذا احتاج المقام الى تنبيهم بلطف بدون ساء الظن وبدون يعني كلام في طعن أو نحو ذلك فمثل هذا يعني هو الذي تصلح به الأمور هذا ونس الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا جميعا في دينه وأن يوفقنا جميعا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد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 زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم اهدنا وسددنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في أهلنا وأموالنا اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن سمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما علنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك